بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله في السماوات وما في الأرض له وَأَنِ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَسَوَّاكُمْ som couldn se não su والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَ تَجَمَّسُوا كِتَابَ الرُّسُلِ فِرْقًا مِّنْهُمْ سَبَّحَ لَهُ الْمَامُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيد Well then Oh, man. وَيُدْخِلُكُمُ الْمَاتِ نَجْرِيًا تَجْرِي بِكِ فِي بَرٍّ أَمْ خَالِدِينَ فيها أبدا.